اللهم صل وسلم وبارك على من خدمتي لو احب اليك واليه من كثير من العبادات والعادات سيجينا ومولانا محمد و هذه وسبيل في كل شهر بيازي لبياجي امين يا رب العالمين وكذلك مكنا وجاد توحيدها للاله وقد مدحي لرسول الله وجاد توحيدها للاله وقد مرحي لرسول الله قونا بالخاسم خير العالمين جفى بي خلم لوح لا يمين زكر الإله خلع ما جاتي أبن بأغنى يدي أنهيت آمدنا مغتار خدا لي أهبوك من خلق من هو إلهنا لحبوك للا يتم تدي يد وفي الجنان بي باه الحمدا خير بخير خلق هدي بي سلام عمل ونيا ملكني مالكي واكتفي بذاك فالمتا كفا فنيكتفي قفاني القران في الدارين درجة حمد عن العارين وفعت بالقرآن كلما خسدوا نبي من العيب وكل من رسدوا نبينا وسيلتي وخلي وهو حبي ويسود كلي نفى بجائل الله كل من لم يواني لغيره ويدا امن عمدنا خير عباد الله عليك الذي مال الى الاله الا وسلم و على, على سيدنا ومولانا محمد و آله وصحبه كل ما توجه الى من قبل إلى, إلي, إلى بلا بسم الله الرحمن الرحيم الله مسلم وبارك على سيدنا وملانا وبارك فوق كل مرحٍ غير مترجلو سال الله تعالى روا لاري وسلم وبارك بدن ذلك من النبيل قبي النبيل قدي ما زان الباقي ومن لم يبدا الحمد لله وصلى سلمدا على منير العالمين احمدا لقد بين لكل زيتدا عن من عبد الله خير مقتدا بعد الخلامي ومدادي والجسد بما القباني كل حاسد عسد يقودني للجنة الاسلام ولسوانه يرتح الملائم علقت قلبي ولساني والجسد لمالكي ولي مقد الاسد صان حياتي عن سقاء ومرض باخ يقود لرضاه في الغرد صدقه الصمد صانت عمري عن كل منزل وعن أبي الله ليس تزبو من براني القدوس في الدارين من جالب النارين والعارين رجود ربيا وحقق رجال ولا يوجه لسجر حرجا عدم ما ليبنى من الضرر قلي وحبي وحماني أنسرر ترسي القبور والفسور وَأَسِرْكِ فَوْذِيَا بِرِقْ سُوْغِينَ لَمْ يَنْخُنِي فِتْخٌ وَلَا إِقَالَ يَوْمَ عِدَى يَأْزِيُنُ الْمَقَالَ بعمر عيال يسرخ إلى العالمين أمري والله برسول رمى أمري أكرمني الله به وقادا إلى الجنان عمري فانقادا لم ينغذاتي ما يقدر الحياة وكانني الله بحل وميا إلى وفي عباداتي مع ساداتي ربي لسوى عمر الحزن وإنه خبل مع من التذن بها بقتي عباد الله الله قتن زاك فضل لي مد إلا يسر والمصنى من بحروف اخجل الخصونة إلى يدي ولفعد قادا هداب ربي أفلانتقادا هداب ربي كان لي وكنت لو لله بي سكنت إذا كتبت سدعات الملكين واهتث بتبه كل ملكين نبي مالاراض يبدي آياني ربي وجل كري يرقييني عفظ الله الكتاب والكتاب عفظني لم يمع عتاب على إلى الحلالة. يقودني المعنى الى اي سمد وليقاد قاد محمد امانا بابا امين الوحيد عن يقاد لكتاب المحيي ازل وربي بوكيل كريم تلاوه صواب ليس يريم يقودني الى قربي ذكري تني بي كل ادى ومكر وسبكانك القديم الباقيا يا ما يقودني اليك راخيا ارتياني عن دار الفتون كوني اجار مع متوني ردت هذه جمله المكره لا سوايا باق ان لديك بالاء أو رجني السماد من لم يلدي، وليس مولدا منير خلدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد وسلمة رضيما. Allah وكرم من كل كريم. والمتبعه عبد لمن كل خلق وامد بفيسب ما ينقون ينقذ في آخر من يوم احد عذبا من بعد ما تدنو كل سنه مصليا وقال انك تجاري الجنوبي مباركا للاي ستتاسر به وارد جيدا البصر البشر ام بدوعه ان تجلى للوفاه بزكر من غير الجفاف اخرجني اكرم به بي من بيتي اخرجني اكرم به بي من بيتي عام خراج جاء إلى الكلميتين، أخرجني أكرم به بي من بيتي. عام خراج جاء إلى لكي يدلني عليه وحدا به وينجزات على وحدا. لكي يدلني عليه وحدا به وينجزات على وحدا. زكاة النفل. الغان تجو وليجود برجوي ذا اجر بفضله وجوده وجاي سيدنا الماهل العظيم جاي داو دا وليجاب كلاما ومن الدمار دواما لم ارمى وجاني يوم الخميس بسرور ورادني ذي الجحود والغرور يسر لي ما كان صعبا خبره وعاني أنت فلازا والكبر ذهب عني سب في كون الكريم ليوارجو من فوق ما أبلي أي آواب في تركي وفي بجاه المصطفى الهادي الوفي بركة وعسمة وتوسع يا خير ما في أن يجر منفع جامع بسر عاجلا بالمسلمين بحرمه بحرمة المصفع الهادي الأمين فتا في الخيور بحرمة المصفى الهادي الأمين فتا أبن في الخيور عبدالخادم انك في ديوري الله اللهم في اقترابي واتوجه الى ترابي اويتني بك اليك في البحر، بل عودت بمجرد عيد زي الدحور بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت ياك نعبد يا جنو بدو نستعين يا غير مقبول ومين من قال جود يا معيد عودا لوطن يا سالما وقودا مداد ما سن بما تحب في الوطنين وتني ما لا احب اجعل قصيده دي, دي دي اخر ما قد رفيع دغر بي تكرم ما مسجد وكان لي ولي يسوق سولي اني ابلى جل وقدم للمدفى الذي رجلا هو يدوم يجد مجيد نبتني في دعوه الاثنين يا خالق الدهر والكونين فجتني في بمالي بانا انك لي قد كنت في صبنا على نبي محمد صلى الله ما سلام لي تكسر صلاة فدل خير الناس يا سناس خير صلاة ودد الأدناس للمتفاة ولا زق صلاة مع سلام وكبني القلات نجيتني فلي أسقر سمدا كل معاند بجائي امدا عجيبي قزايدي وغيرها وما ايادي ودكسر غيرها شغلي يا ما مايا فوغمان الكارم بيافانك المكرم الكريم وجتني في الباري باحترامي وانت الجلال والاكرام يا غرق القلب مع اللساني في الباريات الجودي واليحسيني ما يدقني عاجنا لدوري وابي ان الجمله صدوري دوير جا الى دار السلام وكل ما شاء منك يا سلام ترفع دي وتثبت قدمي وارض الى غير البرايا يا خدمي فداه يا مغني عليه صلي بلا عري ولا سبي واسكر كلي يسقروك الله كلي في الوطن من ذكوري في بخوري بناتن عجب الله في و هديه وعتك فزاز يصيني لكسا كيدو الجلوى القرابه فاذا بوجه بوكن الكابه انت الذي اغنيتني عن السبب بكن فنجني به من ربي قدر وبك يا خضرائي روانك و يا كريم وبيا يا مويد بشير القران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وتقبل مني بفضلك وبجاهه صلى الله على الاله وسلم هذه الجزيده التي تم بهادي سرا وعلى نيه ببركه بقولكم الذي أصدق من كل قول وما ما ينفع الناس فيموت بالارض في وهلي في بهذا اليوم صلاه على قائدي ولاقوى الوال افلاخ بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم امين يا رب العالمين رب زدني علما وما ما ينفع الناس فيموت بالارض في ربي بالحمد وسور بن عم ربي آمده وجاد لي بالحب وبرضاء وخدمة المحبين محمد من مدعو ربي كل وساند يخير تبين بعد وزاد عني كل حبي إني إلى مساجدي زو اببي عبدالله بخادم عندي الحبي ما الى يلغيرا عن قلبي بورا دليل القلبي اغنى للمغني بيه عن قلبي و تقلنا جنبي من قلبي يجب لیلگرم و ای علي قد من بفيد ثابي ينطب مغجلا لكل ثابي أسألوا أفغل منا في تربي وعن يزيل بيجال تربي لو أتوجد وزع لكربي وعرتجي من غرذا بالقرب ناجد دعاء وقد زع لغدبي ومن وادل بنكذا فالخضبي أزلاو أتقير كل سعبي ليأو رأو دولي دابي رغبي تاجوب المضباع من منو الدخاب نادقير اللقببي وأزياء بالمي من دون الذنبي وأن يكرم الدوام من جنبي يا ربي السليان على أل المربي والاري وسب وكلي ربي يا ربي صليا على المربي والاري وسب كل ربي مداياتي شاربا بن ربي من قيدك صافي بغير سبي فبن جميع ماسى من رغبي بلا عيسى من يا مذيل ابي بغير سلبي وليكن في قلبي وقلبي فجتني بقيدك المنصبي يا غير ميتي ومن يربي يا ست لي زعب بغل سمي و امني و راغدي كل سلبي وينك جليا من ذا الربِّ ليجذب كونيا صراط والعجم وتقم عن والغربِ ألين ليدارني كل خطبي ورضي اليا بذل ربي رضي ما سد يا ربي يا من اناجيه بنيام ربي نذق من مغنيا أنكبي يقربك و وتعالى حسبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ما سلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق القدر والمقدار العظيم وخلي وقتني ولا تكلني الى اختياري وكم مني عدد تلك الحروف وتلك الدواب يا موسي بما تدلي عندك مما لا ينفد وعيني سالما من كل ما يسوني غانما بكل ما يسوني معافا في المحل الذي نويت زغرقا فيه بلميني يا مخيب وفيني هذا كل ما اغلغ او يغلغم ابدا يا كافي يا حبيز وابلي فيك مع الكتاب وسنه والاما وفي صلاه تعالى عليه وسلم ما, ها ما لم يكن للمثي قبله ولا يكون للمثي بعده أبدا بيكون فيأكون إنك أنجل وحاق وعنجل علي أبداً بركاته القرآن ولا حديث وأما ما ينفع الناس وينكد في ذره وجال المعن الذي لا و انني اياه جل اهمادو مدائليا مددا لي يغلو واتابدن اغوى تابل غلدو مدائليا الواتي والمنفردو نيل به في ابد انفردو اذكره وواشكورو الاهدو ولي سرمدا من ملكني المجيد والممجد الماجد الواجد النعم الأمجد إجابة تبعوني ما يخصدوا وصمد ترود لي من حسدوا إجابة تبعوني ما يخصدوا وصمد ترود لي من حسد. يا بيت أمتد اللواط من غيره لا تجدون نجدوه وتعالى حدو وأنو إنساس المدن لا يحدو فصبي عظيم من لا تجدو العدوها ولي الله الأسد عنو رديد ودوى من أحصدو حديقة قلبا فيها المقصدو أذني على مؤن العفيز يرسدو وفي حدائق زرعي يحصدو أذني على مؤن العفيز يرسدو وفي حدائق زرعي يحصدو لو أتوجد بسهر يفردو لأنه المعجل الكريم المفردو ناجد مغنيا عزيزا ينجدو ومنهم ما فاغا مرادية جدو أسلوه تفسيرها من يسجدو بيا وقار كل من لا يسجدو شغل يا خير مقيت يرفدو منكم منان لا يعتريها نفدو اجتني بما يدوم المددو اندي به وقلان العددو يجل ما من قاتا يا أحدو ليا الذي من ممن ألحدو من قاتا اني نبار نسبدو ما كلا موابل وزبدو، كيف يجاري وابل أو مسبدو مَدَدْكُن مِنْ وَعَيْجٍ قَدْ نَبُدُو فَلَمْ دُعَذْ عَدَ مَنْ قَدْ رَسَدُو بِقَائِرٍ أَبْدَلَ قِيدًا قَسَدُو إِنَّ دُعُنْ أَنِي نَفَاءً سَمَدُو بِجَاءِ مَنْ سُمَاتُهُ وَمُحَمَّدُو يَلَّهُ يَاقِرَ إِلَيْهٍ يُعْبَدُو سَلِعَ لَا سِيِّدِ مَنْ قَدْ عَبَدُو Ama diman bajaru wa hamidu lo bi ali wa mantajaladu obusalatan bi salamin yagladu ya mubgi ali ya ya firamudin kuno رب إتني ورد لي ما يفسد وغص لا لا يفقر اجن ان غيين السفد من داد على سيدنا محمد مَا مولغا والغادي لما سبقنا الى قبل قبل يدين الى سرادق <تصفيق> المتقين وعلى ال حق قدره من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 خير الوراء خطفزه وقرمه لهم لا دار به مؤدار السلام ولهم مرتبه وأحسن الختام لهم بجعه المنتقى ملانفسه به تديب وثناء كل زود لهم بجعه المنتقى ملانفسه به تديب وثناء كل زود ذلك منك كريم الأملي من كتري موت الامل من ساء منك من كذب او تخيلي يلا الله منك اطلب الايمان بالبر والاسلام والاحسان نقضي بابي وارزقني اقع في الدارين وارفع سقني اقع في الدارين وارفع سقني القضا في الدارين والقاشعنيا امن ببلاي و بلما لائكي و كود و رجل منازعي امن ببلا من عزيمه و القدره نويا كالمان به الله امر من السلات و والسيام نواج ربي على كل أمري ودرك كل يطول أمري وجيه ليد ربي جعي المنتقى سرنبي أكونا عبدا ذاتقاك عن نظري في التسويب والتذبباك وزنية تذكين عن نظري في وادور ني اد من توبه جنته عن من بتوبه النسوح واتهات فيما لي قد عليه بتمات من بتوبه النسوح واتهات فيما لي من فيما لي لي بما لي افتدى اليا ليجد بجاه المضفات تقيدا بما يقود لردى كرمدا و لا حول ولا قوه لي الا بك اللهم للي اجب بجاه المضقات درعي ودعيني في صالح ولكن اصبحت اجمل اجمل اجمل اجمل اجمل اليوم اجمل اجمل اجمل اجمل اجمل اجمل لا اجمل اجمل اجمل اجمل اجمل اجمل اجمل قديما من بي أنالو كرمكو لفتب في باب الغعور في وجلو دبا مثل التبين التبين سنبع عزرف أنه زوزقا وطررا وسنه أجد دعايا وأبني مثبين هنا بجايل رب عليك يوم من مامداد ودم علي بالنبي المرتضى اي باب طيب ربنا المكرم لنا ما بناط باب نعمر ربنا اي ربنا المكرم لنا ما بناط باب نعمر ربنا وجدوا ودج يوم ما بالعباد لو بنتنا غير صاد بجاهي عند يندهل عدلوا بعزمت من الأول يا ربنا لبني عز لساني والعين والدين والسيد لك ما ولك كالأبو ما بين وما فدقني ابلي كوني دائم السلامه ودائم القدمه باستقامه من عازم السعاد للوفادي ونجني من جمله الافادي واجعله ربي بكوني عبدك وكوني مقدوم يا بابا فضلك حسن لي الماء في داريني بجاهي وتقني النارين سميتني محمد ربي فكن متلني في جيبي بلفظكن نقم يومي كلها وجدني بما قمه لخير رسلي مكن بهدرا من العبادة ومن تات بالمعصيه عاده وجلب لي المطعده واضرب عني ما يجلب سقالي وسني اودم صلاه وسلاما لا يرى مثل ما للمتقى خير الورى به وكله بجاهه درب الوعات فجري بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تدريما قبال بحسن اب أيضا يا كريم في البحور نفسي وجدت بمور الحور وجاد في آلية ما تتيب نفسي بي الخطوب وَجَدَنِي في عَلَدَ النَّصَارَةِ وَالْكُلُ هِنْدِي مِذْنَ عَبْدٍ صَارَةٍ عَنْدَ الْكَرِيمُ وَالسَّلَامُ النَّافِقُ عَنْدَ الْعَافِيزُ وَالسَّفُورُ رَافِقُ لَكَ الْبِلَادُ وَلَكَ بَادُ وَغَفَرُوا مَعَنْ بِلَا مَتَيْبِ مَكَّنْتَهُمْ فِي الْعَدِ وَالْمَغَيْرِ يَا خَيْرَ مَنْ يَجْعُدُ بالنواري وَجَتَنِي لَهُمْ وَلِقْرِ الْجَمِيعُ بِرَبْقَتِي رِجَالَ بَدِرٍ يَا سَمِيعُ قَرْنِي بِهُمْ فِي تُوبَى وَفِيهِ دَارِ سَلَامِ فقل يا ما وفي كل محل مكت فيما يطيب المحل نجيتني فليكن بالكرم في أبد بنفس وهم حرمي من كارام نك في الدارين فجل هما وقاية عويتني مطرباً ففيهما شغل المنى وفعوداك بيما أقمني اللهم فيما الى يوم لقائك بأمن وإله بعرمج الماء وسل بسلام عليه بالآل وصحبه سلام سبحان ربك رب العزد أما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تثماء ولو أيضا سيدا في حروفه قوله تعالى مسأل الجنة يا يا آلته يا كريم يا رب العالمين مسأل الجنة التي وجمه تكون تجري من على النار من يا حمد الذي يجري القدر على المغني المداد على في صبر وفي لو قد صدر. من فيدي بين ان جاءوا وراد دي ذويل بطر بيو الحامي ولي قد الوطر ليراد من تارك كل من فجر وليا قوم سعيد من فجر جعلني قد لو قديم برو في البرزة ذي الميل مر ناجد والقلب مني قد سكر لو أبث في من خلقني يوكر ناجد وأوالكريم سلبسر وسأل مدن يسوق لي غير البسر توجه لله كاتف الدرر وسأل مدن أني يساده الغرر توجه لله كاتف الدرر وسأل مدن أني يزاد عسل يجود ولي يجودو بزفرو ولي كان زقراب في زفرو لو غتابي وو من قهرو لرعدو ان اذغاب او دارو لزقرا ياخر ماكر مكرو ولو عدو Bivahi kulli man jalaq wa masakaru Ya man dhali mi ulumi kadamaru Judi bin afi nafasanzin wa khamaru Wajio fuyudan duraru Wabiyabiyin nususa wa waturaru Aniakoba kaydi kulli man kafaru nafaran pa'nda nafaru Dua ya taji يا من بل القلقى وأخصان تصوروه دعائية جيوى للتفصوروه يا من بل القلقى وأخصان تصوروه عجل دعائي ودبي ألف زمروه يا خير من عدأ من أمروه ليس في أمري وطيب للمقرور مستغلاً بكث أزرار فقر مدى مفازية بنقر كزمطر يا معين يقع وقفني الخدر أفدلاً يا خير حذر علي باتقامة مع نظر ردب عني كفة تدعسر وجن وقال لها ان الاعيان لا يلي ليرروا والتقي نفسي واهلي صدرو وابيع بذل كل عالم اغر وكل ذي كبرت وذي نجي بقيه مقوسي من كدرو وتتقبل كل ما مني صدر دبدب دم علي غفر لك الذي يقذف وما ضر وانك